الهداه المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واستقام على شرعهم إ ل ى يوم الجمع والدين أ ح ب ة الكرام نقف اليوم مع بطل من أ ب ط ا ل ا ل إ س ل ا م ومع ش خ ص ي ة من شخصيات التاريخ ا ل إ س ل ا م ي الفذه وهو رجل ترك أ ث ر ا كبيرا في التاريخ يعرفه القاصي والداني إنه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 و أ م ه ف ا ط م ة بنت أ س د ا بن هاشم ا بن عبد مناف بن قصي ا ب ن ة عم أ ب ي ه وكان لهاشم أ و ل ا د منهم عبد المطلب ومنهم أ س د أ س د هذا أ ت ى ب ف ا ط م ة وعبد المطلب أ ت ى بوالد النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ن ا ؤ ه العباس و ح م ز ة ومنهم أ ب و طالب ولذلك يقال عن علي القرشي بن ا ل ق ر ش ي ة و ا ل ه ان ش م ي ا ب ا ا ل ه ش م يكون ة وقل أن ي الهاشمي هاشميا من قبل أ م ه ومن قبل أ ب ي ه وبنو هاشم هم ص ف و ة كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إ ن الله اصطفى ك ن ا ن ة من ولد إ س م ا ع ي ل واصطفى قريشا من ك ن ا ن ة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فالهاشميون صفوه في قريش وقريش ص ف و ة ب ا ل ن س ب ة لكل العرب ولقد أ س ل م ت ف ا ط م ة بنت أ س د رضي الله تعالى عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلها ويوم موتها فرش لها بردته في قبرها وقال هي أ م ي بعد أ م ي رضي الله تعالى عنها وموقف أ ب ي طالب المناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم واضح غير أ ن ف ا ط م ة أ س ل م ت و هاجرت و قد ر أ ت من دلائل ا ل ن ب و ة و علامات الصدق في النبي صلى الله عليه و سلم و هو عندهم طفل صغير كانت تقول كان أ ب ن ا ؤ ن ا لا يشبعون إ ل ا إ ذ ا جلس معهم محمد و لذلك كان أ ب و طالب ي ب ن ع أ ب ن ا ء ه ا ل أ ك ل يقول حتى ي أ ت ي ولدي و أ ب و طالب عم النبي صلى الله عليه و سلم شقيقه شقيق أ ب ي ه ومعه من أ ب ن ا ء عبد المطلب الزبير ا ل أ ش ق ا ء ث ل ا ث ة أ ب و طالب وعبد الله والزبير أ ب ن ا ء عبد المطلب و أ م ه م ف ا ط م ة بنت عمرو بن عائذ ا ل م خ ز و م ي ة وبالتالي آه يعتبر آه علي رضي الله عنه وهذا من العجائب أ ن أ م ه ف ا ط م ة و أ ن جدته ل أ ب ي ه يعني أ م أ ب ي ه ف ا ط م ة وتزوج ب ف ا ط م ة وكان له بنت تسمى ف ا ط م ة رضي الله تعالى عنه أ ب و طالب كان له أ ر ب ع ة أ ب ن ا ء من البنين أ ك ب ر ه م طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم علي وقد قال أ ه ل السير أ ن كل واحد بينه وبين أ خ ي ه عشر سنوات المهم هذا علي رضي الله تعالى عنه زوجاته نال علي رضي الله عنه شرف القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم م ص ا ه ر ة فقد زوجه من ف ا ط م ة ابنته صلى الله عليه وسلم وهي من أ ح ب الناس إ ل ي ه منعها الكثير من أ ص ح ا ب ه ل أ ن ه أ ر ا د لها شابا يقاربها سنا وشرفه فلذلك خطبها علي رضي الله تعالى عنه وعند الطبراني في معجمه قال صلى الله عليه وسلم إ ن الله أ م ر ن ي أ ن أ ز و ج فاطمه من علي ف ك أ ن هذا الزواج ب أ م ر الله عز وجل من فوق سبع سماوات لما خطبها علي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تمهرها أ ي ما تعطها من المهر قال ما عندي شيء قال أ ي ن درعك ا ل ح ط م ي ة والحطميه درع قيمها أ ه ل السير ب أ ر ب ع ة دراهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أ ه د ى الدرع لعلي رضي الله عنه قال أ ي ن درعك ا ل ح ط م ي ة التي كنت أ ه د ي ت ك إ ي ا ه ا قال عندي قال أ م ه ر ه ا ف أ م ه ر علي رضي الله تعالى عنه الدرع ل ف ا ط م ة رضي الله تعالى عنها وما تفعل ا م ر أ ة بدرع ا ل م ر أ ة لا تفعل بالدرع شيئا وما تفعل ا م ر أ ة بدرع فكان كلما أ ر ا د أ ن يخرج إ ل ى الجهاد ا س ت أ ذ ن ه ا الدرع فتعطيه الدرع فيخرج به ويعيده إ ل ي ه ا حتى صار الدرع بعد ذلك عنده وقع بينهما بين علي و ف ا ط م ة من الحب والوئام والعيش الهني و ا ل س ع ا د ة ما جعلهم من أ س ع د البيوت قالت ف ا ط م ة رضي الله تعالى عنها زفني رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ابن عمه علي برحاءين والرحاء حجر يصحن به أ و هي أ ح ج ا ر يصحن بها العيش أ و ا ل ذ ر ة أ و القمح يسميها الناس م ر ح ا ك ة برحاءين و ج ر ة ج ر ة فيها ماء ق ل ة ماء و ج ر ة و و س ا د ة أذن حشوها ليف م خ د ة من الجلد محشوه بالليف وننام على اهاب كبش جلد خروف ننام على صوفه بالليل المحل ا ل أ م ل س الفوق صوف ب ن م فوق بالليل و بالنهار نعلف عليه ا ل ن ا ض ح ة عندهم ناقه يقلب المحل الما فوق صوف يعمل فوق العلف بل للبهايم بالليل ينفض ا ل م س أ ل ة ينفض ا ل إ ه ا ب الهوجلد الخروف و يركض على صوفه بالله هذا بيت و غ ر ف ة نوم و جهاز أ ف ض ل نساء العالمين و بالرغم من هذا القل في المال كانوا من أ س ع د الناس ل أ ن ا ل س ع ا د ة في القلوب وليست في الجدران لا في السيراميك ولا في الموكد ولا في الستائر ا ل س ع ا د ة في القلوب دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي و ف ا ط م ة وكثيرا ما كان يتردد عليهما يدخل عليهما في البيت دخل عليهما م ر ة طرق لهما ل ب ا ب يقول ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة بعد أ ن نزل قول الله تعالى و أ م ر أ ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة واصطبر عليها ل ص ل ا ة الليل فقالوا له إ ن ص ل ا ة الفجر لم تحين بعد فخرج يهز ر أ س ه يقول وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا ودخل مره ة صلى ل ل ا على ي ه وسلم ل ع علي وفاطمة و ف ا ط م ة وقد آ و و ا إ ل ى الفراش الفراش قلنا لوئها بالكبش ده ف أ ر ا د ا ان يقوما فنهاهما وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على ا ل أ ر ض بينهما ومد قدمه حتى مست برد قدمه صدر علي ف س أ ل ت ه ف ا ط م ة رضي الله عنها خادما يخدمها تريد خادما يخدمها خادما فعلمهما ا ل أ ذ ك ا ر قال هو خير لكما من خادم إ ذ ا أ و ي ت م ا إ ل ى فراشكما فسبحاه ثلاثا وثلاثين سبح الله ثلاثا وثلاثين, ثلاثا وثلاثين وكبراه ا ا ثلاثا ح م د ه وثلاثين و أ ر ب ع ا وثلاثين قال علي رضي الله عنه والله ما تركتها أ ب د ا ق ذ ل له ولا في صفين أ ي ا م القتال لم يتوقف القتال س ب ع ة أ ي ا م قال ولا ل ي ل ة الصفين رضي الله تعالى عنه س أ ل علي رضي الله تعالى عنه م ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أ ن ا أ ح ب إ ل ي ك أم ف ام ط ة ورسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم صادق فاطمه ي م ش ع ع ر ه صادق ا في و ف في في ه قوله صادق في مواقفه صادق و ا ق ف صادق صلى حياته الله في عليه وسلم فداه نفسي و أ ه ل ي ومالي وولدي و أ ب ي و أ م ي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أ ن ا أ ح ب إ ل ي ك أن ف ا ط م ة قال هي أ ح ب إ ل ي منك و أ ن ت أ ع ز علي منها يعني من حيث الحب ف ا ط م ة أ ح ب إ ل ي ه ل أ ن ه ا ب ض ع ة منه كما كان يقول وهي ا ل ب ض ع ة ا ل ن ب و ي ة و ا ل ج ه ة ا ل م ص ط ف و ي ة رضي الله تعالى عنها أ م ا من حيث العز ف إ ن ه ابن عمه يسانده ويقف بجانبه ويكون معه في الحروب والقتال و ا ل م ر أ ة لا تفعل ذلك قال هي أ ح ب إ ل ي منك و أ ن ت ع ز علي منها صلى الله عليه وسلم ومازلنا نتحدث عن علي و ف ا ط م ة رضي الله تعالى عنهم كان يقع بينهما ما يقع بين سائر ا ل أ ز و ا ج من الخلاف ففي البخاري دخل النبي صلى الله عليه و سلم على ف ا ط م ة و قال أ ي ن ب ع ل ك قالت لا حان و خرج يعني شكلنا و خرج و هذا هو الرجل العاقل الذي إ ذ ا اختلف مع ا ل م ر أ ة يخرج هو و لا يخرجها هي في كثير من الرجال لما شاكلها ا ل م ر أ ة يقول يلا, يلا يلا يلا امشي امشي أ ه ل ك يلا فارتقي يلا امشي أ ي و ه ا ش ا ك ل ه هذا من ضعف الرجال الرجل العاقل لا يخرج ا ل م ر أ ة الاختلاف يقع في كل بيت ولعل الخلاف الذي وقع بين علي وبين ف ا ط م ة مما يقع في سائر البيوت ولا يمكن أ ص ل ا رجل قاعد م ع م ر أ ة سنين هي ب ت ع ي ل ل ي و بعي ل الله لازم يشاكله لكن كيف تحل المشاكل خرج علي رضي الله عنه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى المسجد يفقده لما خرج ما مشى ل أ ص ح ا ب ه في واحد ب ا ل ش ا ك ل مع ا ل م ر أ ه بيمرق لكن مش النادي تعرف النادي ممكن الناس يحرشوا ل أ ن ه محل شياطين ما مشى النادي مشى المسجد لما وجده النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام راقد را يعني عالراقد في ا ل أ ر ض في المسجد جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وهذا أ ي ض ا موقف ا ل أ ب العاقل عندما يقع خلاف بين ابنته وزوجها ما بقول لها بالله عمل كده أ ص ب ر ي والله أ د ب لك ا ل ل ي أ د ب خليني خلين الاجوب ما ت أ ب ك رجل عاقل ما تقف مع بنتك تقعد أ ت و و م في كل م ر ة بنتك ت غ ر ي على زوجها و ا ل ط م ع ة لا خليك ر ا ج ل صنديق كرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وجث ى على رغبتيه ومسح التراب عن جنب علي وقال له قم يا أ ب ا تراب قال علي كناني بها رسول الله صلى الله عليه و سلم و الله هي أ ح ب إ ل ي من الدنيا و ما فيها و لقد أ ن ج ب علي رضي الله تعالى عنه من ف ا ط م ة ا ل ح س ن ة و لما ولدوه قال من سميتموه قالوا سميناه حرب قال لا هو الحسن و الحسن و الحسين سيداء شباب أ ه ل ا ل ج ن ة و هما ص ب ط ا ء ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم والصبط الفرع سماه الحسن سماه و كثير من الناس يظن أ ن الحسن و الحسين ت و أ م ا ن و لم يكونا كذلك فالحسن أ ك ب ر غير أ ن ف ا ط م ة لما طهرت من الحسن حملت بالحسين فبينهما ت س ع ة أ ش ه ر فلما ولدت الحسين أ ي ض ا جاء و قال من سميتم ولدي قالوا حرب قال لا هو الحسين ثم أ ن ج ب و ا ثالثا و جاء و قال من سميتموه قالوا حرب قال لا هو محسن و قال صلى الله عليه و سلم سميتهم بما سمى به هارون أ ب ن ا ء ه ا ل ث ل ا ث ة شبر و ش ب ي ر و م ش ب ر و هو سمى على هذا الوزن حسن و حسين و محسن لكن محسنا مات صغيرا وكذلك أ ن ج ب ت رضي الله تعالى عنها أ م كلثوم وهذه التي تزوجها عمر بن الخطاب وقد مر بنا هذا في حديثنا عن س ي ر ة الفاروق رضي الله عنه عمر أ م كلثوم بنت علي وكانت ص غ ي ر ة في ا ل خ ا م س ة عشر من عمرها ولما تزوجها عمر كان فوق الخمسين غير أ ن ه تزوجها طمعا في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه ا بنت علي و أ م ه ا ف ا ط م ة رضي الله ت عنهم ا ل ى ع جميعا و أ ن ج ب ت له زينب ايضا لم يتزوج علي رضي الله ت عنه ا ل ى ع في ف ا ط م ة حتى ماتت وكان يجلها وكان يحبها وكان بينهم من الحب ومن الوئام ما بينهم فقد كان علي رضي الله ت عنه ا ل ى ع يقول لها يقول ل أ م ه أ ك ف ي ف ا ط م ة بنت رسول الله عمل الخارج س ق ي الماء مما يفعله النساء هي تكفيك عمل البيت يعني قسم المهام بين أ م ه وبين زوجته وهذا كثير في المجتمع ا ل آ ن تقع مشاكل بين ا ل ز و ج ة وبين أ م الولد ويحصل نزاع نزاعات وصراعات ع ن ي ف ة جدا ا ل أ م ترى أ ن ه ا أ ح ق بولدها و ا ل ز و ج ة ترى أ ن ه ا أ ح ق بزوجها ل أ ن لها من ا ل خ ص و ص ي ة ما ليس ل أ ح د و لها من القرب ما ليس ل أ ح د ولكن الرجل الحازم و ا ل أ م ا ل ع ا ق ل ة و ا ل ز و ج ة ا ل ص ا ل ح ة يمكن أ ن يعيشوا في وئام كما عاش هذا البيت السعيد بل هو من أ س ع د البيوت التي عرفتها البشريه ة وفاطمة من من والوئام بين الذي الحب ا علي دخل علي ل ل رضي الله تعالى تستاك وترك تسمع عنه على ووضعه عينيه رفعوا عينه فاطمة فوجدها من أراك فأخذ السواك منها ووضعه بين عينيه شال المسواك رفعوا بين عينه وخاطب السواك وترك فاطمة من بين خطبين كده فأخذ بقضيب قال حظيت ياعود ا ل أ ر ا ك بثغرها أ م ا خفت ياعود ا ل أ ر ا ك أ ر ا ك لو كنت من أ ه ل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك س و ا ك وهذا من أ ر ق ى الكلام و أ ل ط ف ه ت أ م ل كيف تكون وقع هذه الكلمات على نفس ف ا ط م ة رضي الله تعالى عنها وهذا يدلنا على أ ن عليا كان متعددا ل م و ا ه ب ففي القتال بطل مغوار وفارس كرار وشجاع لا يباره وفي العلم عالم وقاض كان علي يقضي و هو صغير ر س ل ه النبي هو شاب حدث إ ل ى اليمن ليقضي فقال لا أ س ت ط ي ع قال بارك الله لك في قضائك يا علي فلم يخطئ علي بين اثنين رضي الله تعالى عنه وكان لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أعوذ أبا معضلة بالله لها ليس الحسن من أ ي م ش ك ل ة علي ما اكون حاضره قال ل ي ما, ب... ما بقدر على كان يثق في ر أ ي ه ويثق في قضائه كان عالما ب ا ل ق ر آ ن يقول الحسن البصري رضي الله عنه عنه أ خ ذ ب ا ل ق ر آ ن عزائمه وعلمه فكان منه في رياض م و ن ق ة و أ ع ل ا م بينه رضي الله تعالى عنه وكان شاعرا فذا كما سمعتم هذه ا ل أ ب ي ا ت وكان إ م ا م ا و إ د ا ر ي ا محنكا وسوف نعرف ونقف على مواقفه رضي الله تعالى عنه في خلافته لقد عاش علي رضي الله عنه في الزمن الصعب ولكنه أ ب ى إ ل ا أ ن يكون نزيها و أ ب ى إ ل ا أ ن يكون عفيفا وهو الزاهد العابد الورع التقي الزكي النقي فهو صاحب المواهب ا ل م ت ع د د ة إ ذ ا وعظ أ ب ك ى القلوب و إ ذ ا تكلم شاعر فصيح و إ ذ ا قام الليل في محرابه عابد وراهب متهجد و إ ذ ا برز إ ل ى القتال البطل المغوار والفارس الكرار رضي الله تعالى على أ ب ي الحسن ثم أ ز و ا ج ه وزوجاته بعد أ ن توفيت ف ا ط م ة رضي الله تعالى عنها تزوج علي رضي الله تعالى عنه ب ل ي ل ة بنت مسعود بن خالد وقد أ ن ج ب ت له أ ب ا بكر وعبد الله وتزوج ب أ م البنين بنت حزام ف أ ن ج ب ت له العباس وجعفر سمى العباس على عمه وسمى جعفرا على أ خ ي ه و أ ن ج ب ت له عثمان وعبد الله وتزوج ب أ س م ا ء بنت ع م ي س ا ل خ ث ع م ي ة ف أ ن ج ب ت له يحيى ومحمد ا ل أ ص غ ر وكانت تحت جعفر في ا ل أ و ل ثم تزوجها او بكر ثم تزوجها بعد ذلك علي وتزوج ب ب ن ت م ر ئ القيس ا بن عدي الشاعر الجاهلي المعروف من بني كلب الكلبي و بني كلب لا ع ل ا ق ة لهم بالكلاب و أ ن ج ب ت له ج ا ر ي ة ومن اللطائف أ ن ه ا كانت تذهب معه إ ل ى المسجد وهي ص غ ي ر ة وكان الناس يمازحونها يقولون لها من أ خ و ا ل ك تقول وه وه يعني تقلد الكلاب يعني تقول بني كلب ل أ ن ه سمعت اسم ك ل ب هذا أ ن أ خ و ا ل ه فكانت تقول لهم وه وه يعني هو هو يعني بهوهم وتزوج رضي الله تعالى عنه ب أ م سعيد بن تعرى و بن مسعود الثقفي ا ة و أ ن ج ب ت له محمد ا ل أ و س ط محمد ا ل أ ص غ ر من اسماء بن ت عميس ا ل خ ث ع م ي ة ومحمد ا ل أ و س ط من أ من سعيد م أ م سعيد بنت ع ر و ة ا بن مسعود الثقفي وتزوج ه ي ثقفية و ب أ م ا م ة بنت أ ب ي العاص ا بن الربيع ا بن حبيب ا بن عبد شمس ا بن عبد م ن ا ف ا بن قصي وهو أ م و ي من ج ه ة أ ب ي ه وابو العاص و ا ل أ م و ي و ن من صميم قريش بل هم من أ ب ن ا ء قصي وكذلك أ م ه هاله بنت خويلد وكان أ ب و العاص متزوجا ببنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب و أ ن ج ب ت له أ م ا م ة و أ م ا م ت ه التي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ص ل ا ة حفيدته و كان يحبها و يحملها في ا ل ص ل ا ة معه تزوجها علي رضي الله تعالى عنه أ ي ض ا وهذه تعتبر بنت أ خ ت ف ا ط م ة يعني زينب و ف ا ط م ة اخوات يعني ك أ ن علي ر ض و ا ن بعد ما توفيت ف ا ط م ة تزوج ب امامه ح ف ي د ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولعله كان يحب ف ا ط م ة فتعوض عنها ببنت أ خ ت ه ا امامه بنت أ ب ي العاص بن الربيع أ م ه ا زينب بنت محمد بنت خ د ي ج ة أ ي ض ا زينب بنت خ د ي ج ة رضي الله تعالى عنهم جميعا وصلى الله وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه و آ ل وسلم ه و أ خ ي ر ا من زوجاته تزوج ب خ و ل ة ب ن ت ق ي س بن ج ع ف ر الحنفي ة و ولدت له ولدن ي ع ت ب ر من أ ج ل أ و ل ا د ع ل ي بعد الحسن والحسين هو محمد ب ن الحنفي ة و هذا يسمى ب م ح م د ا ل أ ك ب ر و قد استباد أ ن لعلي رضي الله عنه ث ل ا ث ة أ ب ن ا ء أ س م ا ه م بمحمد محمد ا ل أ ص غ ر أ م ه أ س م ا ء بنت عميس ومحمد ا ل أ و س ط و أ م ه ا ل ث ق ا ف ي ة امه سعيد ومحمد ا ل أ ك ب ر و أ م ه ا ل ح ن ف ي ة محمد بن ا ل ح ن ف ي ة وكان عالما جليلا وهذا ليس ل أ ن علي كانت له أ ز م ة في ا ل أ س م ا ء يعني ما اسماء ك ث ي ر ة محمد محمد محمد ان يقول ا ل أ ص غ ر و ا ل أ و س ط و ا ل أ ك ب ر نعم ل أ ن ه كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم أ ن عليا لزم النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا و أ س ل م صغيرا بل حتى لما انتقى النبي إ ل ى بيت خ د ي ج ة أ خ ذ م ا ه و علي أ و ل ا ل أ ن ه أ س ل م وقريب إ ل ى ن ف س ه ثم أ ر ا د أ ن يخفف على عمه أ ب ي طالب علي رضي الله عنه رضع أ خ ل ا ق ا ل ن ب و ة قربا ونسبا و م ص ا ه ر ة و إ ي م ا ن ا وتقى رضي الله تعالى عنه فضائله ومناقبه فضائله كثيره ت م ل أ ا ل آ ف ا ق وتسد الشمس لكن بعض هذه المرويات عنه ض ع ي ف ة و م ك ذ و ب ة و م و ض و ع ة كقول القائل أ ن ا م د ي ن ة العلم وعلي ب ا ب ه ا قال السخاوي رحمه الله في المقاصد ا ل ح س ن ة فيما اشتهر من ا ل أ ح ا د ي ث على ا ل أ ل س ن ة موضوع لا أ ص ل له ونحن لا نحتاج إ ل ى أ ن نمدح عليا ب أ ح ا د ي ث م ك ذ و ب ة ولا بمرويات ض ع ي ف ة فالصحيح والقوي والمسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل علي ومناقبه ك ث ي ر ة و أ ن ا أ ر و ي لكم ا ل آ ن بعضها ما صححه الالباني في ا ل س ل س ل ة قال النبي صلى الله عليه وسلم و الحديث أ ص ل ه في السنن من كنت مولاه فعلي مولاه يا ا ل سلام اجزل الرسول عليه الصلاه والسلام مولاه علي مولاه شاء أ م أ ب ا وما ورد في صحيح مسلم لا يحبك ل ع ل ي الكلا الخطاب إ ل ا مؤمن ولا يبغضك إ ل ا منافق لا يبغض علي رضي الله تعالى عنه إ ل ا منافق نعوذ بالله اللهم إ ن ا نحب عليا ونشهدك على حب علي وجاء في الصحيحين وهذا من أ ع ظ م المناقب في خيبر ل أ ع ط ي ن الرايه ا غدا رجل يحب الله ويحب رسوله رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الله الله يحب ويحبه قال عمر والله ما تمنيت ا ل إ م ر ة إ ل ا يومئذ حتى يدخل في هذا الفضل العظيم يعني ما أ ر ا د ا ل إ م ر ة لذاتها إ ن م ا لما في هذا ا ل أ م ر من الصفات والخصال و أ ص ب ح الناس وكل يقول من يكون يا ترى وكان علي رضي الله عنه مرمدا أ ي بعينه رمد ولذلك كان م ت أ خ ر ا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لما جاءه الناس أ ي ن علي و كان في م ؤ خ ر ة الصفوف فتقدم علي و به رمد فبصق النبي صلى الله عليه و سلم على عين علي فبرئت ب إ ذ ن الله و ما شكا بعد ذلك أ ب د ا ثم اعطاه ا ل ر ا ي ة و قال أ غ ز و ه م بسم الله وانزل ب س ا ح ة القوم وادعهم إ ل ى الله لان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم فحمل علي الرايه وقال الله أ ك ب ر خربت خيبر ففتح الله على يديه بعد ان استعصت أ ي ا م ولياليه وفي البخاري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا في ا ل م د ي ن ة في غ ز و ة تبوك على أ ه ل ه فتكلم أ ه ل النفاق وتكلم المنافقون فيه وقالوا ما خلفه إ ل ا لحاجه ة في ف ن س منه وسلم يعني عنده موقف من علي رضي الله صلى و عنده ق في منه الله ع نفسه ه ل م ا م الكلام ع علين ع النبي ل وقد خرج النبي عليه الصلاة ا ا ل ل و س منه أدرك ا ل ب ي صلى ل ل ا عليه مع نعم يعتاد عليه يعلمهم على الطاعة وسلم في الطريق وقال يا رسول الله إني لا أرضى أن أكون مع النساء نعم هو أصلا لم يعتاد ذلك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في يا إني يريد يربيهم هو أكون وأن أرضى أن أن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ك ل م ة هي أ ع ظ م ش ه ا د ة و أ س م ى وسام و أ ش ر ف وسام و أ ج ل ش ه ا د ة و أ ع ظ م م ن ق ب ة لعلي رضي الله عنه ق ا د له أ م ا ترضى أ ن تكون مني ب م ن ز ل ة هارون من موسى غير أ ن ه لا نبي بعدي يا ا ل سلام وليس كما قالت ا ل ر ا ف ض ة هذا أن ع ليس ا النبي الله يخلف عليه صلى و ل الإمامة ليس م في هذا بصحيح ل أ ن هارون أ ص ل ا لم يخلف موسى توفي هارون في ا ل أ و ل ثم توفي موسى أ ص ل ا لكن المعنى أ ن ت مني ب م ن ز ل ة هارون من موسى قربا وحبا و د ي ا ن ة نعم في الدين قريب من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ل ي هو ه الذي ن ش أ معه منذ أ ن فتح علي عيناه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم ل أ ن النبي ت ر ب ى في بيت أ ب ي طالب رضي الله تعالى عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن أ ص ل م صغيرا وهاجر وشهد المشاهد ة وكان فيها بطلا وكان فيها عابدا دخل ضرار ابن ض م ر ة الكناني على م ع ا و ي ة ا بن ابي سفيان رضي الله عنه بعد أ ن ه د أ ت ا ل أ م و ر وكان ضرار من أ ت ب ا ع علي رضي الله عنه فانضم إ ل ى م ع ا و ي ة والى أ م ر إ ل معاويه ة رضي ا ل ل تعالى عنه والخلاف الذي وقع بين ا ل ص ح ا ب ة سوف نقف عليه في الدرس القادم ومقتل علي رضي الله عنه كان ن ق ط ة ف ا ص ل ة في التاريخ ل أ ن ه بعد مقتل علي ظهر الانحراف الفكري في ا ل أ م ة وظهرت تيارات الرفض والتكفير وما قتل علي رضي الله عنه إ ل ا ب أ ي د ي التكفيريين ا ل آ ث م ة الذين استحلوا دمه بعد أ ن كفروه سبحان الله قوم يكفرون ع ل ي رضي الله عنه فكيف لا يكفرون ب ق ي ة الناس نعوذ بالله منهم المهم لما آ ل ا ل أ م ر إ ل ى م ع ا و ي ة ودخل ضرار قال معاويه بن أ ب ي سفيان يا ضرار صف لنا عليا قال اتركني أ ع ف ي ن ي قال لا أ ت ر ك ك قال أ م ا و إ ن ك قلت ل أ ن ه يعلم أ ن م ع ا و ي ة كان خصما لعلي رضي الله عنه و قد بينهم حروب قال كان والله شديد ا ل ق و ة شديد ا ل ق و ة معروف من نفسه طويل المدى يحكم عدلا و يقول فصلا صحيح والله تتفجر ا ل ح ك م ة من جوانبه وينطلق الخير من لسانه صحيح حتى من المشهور أ ن علي رضي الله تعالى عنه ج ا ء إ ل ي ه في م ش ك ل ة في زمن عمر رضي الله عنه ا م ر أ ة أ ن ج ب الطفل ل س ت ة أ ش ه ر يعني ا ل ز و ج ة بعد س ت ة أ ش ه ر وضع ت الرجل استراب في هذا الطفل فجاءوا قالوا يا ولي هوي في مرب تولد في استا ل في عمره س ت ة أ ش ه ر فجاءوا إ ل ى علي فقضى ب أ ن الولد للفراش ل أ ن ه يمكن أ ن ينجب الطفل ل س ت ة أ ش ه ر مستدلا بقول الله تعالى و ح م ل وفصاله ر ث ل ا ث ي ن شهرا و ق ل وقال ا ا ا أولادهن ل ل و د ت يرضعن ح ي ن ك م ي ن لمن أراد ستة شهر. الحمل والرضاع شهر وال والرضاع اربع وعشر شهر مع ن ه م كذا ا ل ح م ل يكون سته اشهر وكذلك جاءته ا م ر أ ة تنسب الى الى الى شاب انه ارادها للزنا وجاءت وفي ثوبها ماؤه ومنيه والصحيح أ ن هذه ا ل م ر أ ة التي كانت تغوي هذا الشاب ولكنه أ ب ى ف أ ر ا د ت أ ن تنتقم منه قامت جاب الصفاربيض و ض ع ت ه في ثوبه وجاءت إ ل ي ه م فجاءوا بهذا الشاب والشاب يبكي ويبرئ نفسه فلما رفع ا ل أ م ر إ ل ى علي عرض على هذا البيض نارا هو زي المني صفاربيض في هدومه قام عمل في و ن ر بقى بيض مطقش طلع مطقش بيض ريحته ظهرت وظهر خلاص بيض طوالي فعلم كذبها وكذا قال ضرار كان شديد القوى طويل المدى يحكم عدلا ويقول فصلا تتفجر ا ل ح ك م ة من جوانبه وينطلق الخير من لسانه يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب قال يستوحش من الدنيا وزهرتها و ي س ت أ ن س بالليل ووحشته ولقد ر أ ي ت ه في بعض جوانبه في بعض في مواقفه وقد أ ر خ ى الليل س د و ل ه وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا غ ر غيري الي تعرفت ي أ م إ ل ي تشوفت قد أ ب ن ت ك ثلاث زادك حقير وعمرك قصير وعيشك حقير اه من ق ل ة الزاد و و ح ش ة السفر وبعد الطريق ثم بكى قال ضرار وكان علي غزير ا ل د م ع ة طويل ا ل ف ك ر ة فوقفت الدموع على م ع ا و ي ة فصار يجففها بكمه ويقول والله هكذا كان أ ب و الحسن والله هكذا كان أ ب و الحسن نعم والله هكذا كان أ ب و الحسن علي رضي الله تعالى عنه أ ر ا د ه الله ل ل أ م ة في الزمن الصعب بعد مقتل عثمان وينبغي أ ن نعلم ح ق ي ق ة أ ي ه ا ا ل إ خ و ا ن إ ن الذين قتلوا عثمان ع ص ا ب ة و ع ص ب ة ولما استلم علي زمام ا ل أ م و ر ومقاليد الحكم كانوا جيشا فليس من ا ل ح ك م ة أ ن يريق الدماء و أ ن تحدث فوضى كان علي رضي الله تعالى عنه يرى أن الأمر لا ولا للنظام ولا وهيبتها وسيادتها أن تعم بعد ذلك يقتص ممن يحتاج عنه أن أن أن أن علي تعم لدولة رضي يرى يستقر يفرض ممن بد بد بد بعد يقتص القصاص ذلك ولقد مر علينا ب ا ل أ م س في قتل عثمان رضي الله عنه كيف أ ن زهير بن حرقوس السلمي لما أ ر ا د ا ل ص ح ا ب ة أ ن يقتصوا منه جاءهم في جيش من أ ه ل ه فيه س ت ة آ ل ا ف فكان ا ل ص ح ا ب ة بين خيار أ ن يقتلوا س ت ة آ ل ا ف أ و أ ن يتركوا زهيرا وذلك ل أ ن ا ل أ م ر كان فيه ف ت ن ة وكان فيه ف ت ن ة ف ت ن ة ح ق ي ق ي ة لما يقتلوا قتل عثمان رضي الله عنه لم يكن للامه إ ل ا علي وليس لنا ان نقول ان الامور قد اضطربت في زمن علي لا والله انها فتنه اراد الله للفتنه ان تبلغ غاياتها ونهاياتها ولو, كان ولو حكم غير علي في تلك الفتره لتفاقم الامر ولزداد سوءا قال الحسن ابن علي ل أ ب ي ه وددت لو أ ن ك لم تتول ى من أ م و ر الناس شيئا ولم يتهم أ ح د علي ب أ ن ه قتل عثمان أ و شارك في قتل عثمان إ ل ا أ ن يكون المتهم له زنديق لكن لما ارى الامر إ ل ي ه والذين قتلوا عثمان تفرقوا وعلي رضى الله عنه حاكم لا يمكن أ ن ي أ خ ذ الناس بالظنون وسوف يقيم ح ا ك م عادله ة والصحابة لعظم ي وقع قتل عثمان في نفوسهم أ ر ا د و ا قصاصا عاجلا فوقع الخلاف بين علي وبين أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خالفوه ط ل ح ة والزبير و ع ا ئ ش ة و م ع ا و ي ة من ج ه ة وعلي رضي الله تعالى عنه من ج ه ة فقال علي رضي الله عنه وطبعا ظروف ص ع ب ة قال أ م ا و إ ن ي لو تركت الناس لكان الناس بغير خلافه صحيح والله لذلك ب ا ل ن ا س ب ه اصلا بوئي علي, علي ب ا ل ق و ة كان مختفيا في حائط و ا ل م د ي ن ة أ ص ل ا دخلها, دخلها رعاع الناس و ش ر ذ م ة الخلق فعاثوا فيها ف س ا د نهبوا بيت المال وقتلوا عثمان وانفلت ا ل أ م ر ولم يكن لعلي وحده أ ن يفعل شيئا رضي الله تعالى عنه بل لو لم يتصدى علي ل ل خ ل ا ف ة لضربت الفوضى ب أ ط ن ا ب ه ا ولا ازداد الفساد و ل ا ر ي ق ة الدماء أ ك ث ر مما كان رضي الله تعالى على أ ب ي الحسن رجل المهام ا ل ص ع ب ة والمواقف ا ل ص ع ب ة إ ل ى أ ن التقيكم غدا إ ن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته